بسم الله الرحمن الرحيم <تنصر> إذا جاء نصر الله والفتح وعيت أننا سيدخلون في دين الله أفضاجا فسبح بحمد ربك واستغفر إذا جاء